فَمَنَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَفِرِينَ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذالكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ بِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمُ السُّوءَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 اليس الله بعزيز انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الا الله الا رايتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إِنْ رَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنكَ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ رَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ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 عليهم بوكيل الله يتوفى لأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها مس كَُّةِ قَضَ عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُر السلُ الُْخْرَ إِلَ أَجَلم مُسََّ إِ فيِيذَركَ لَ يَاتِ لِقَمتَ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 سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم إِنَّ اللَّهَ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا حَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ السَّائِنَ ضُرٌّ دَعَانَا اسْمًا فَإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ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 لم أَنَّ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم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 وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوا وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 بلَ قد جأَتكَ آاتِي فَكَ الذبَتَ بِهَا وَْتَك بَوْ توَكُ تَمِين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 2 قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَل قَدُ حِيَ إِلَكَ وَإِلََّذينَمِ قَبلِكَ لَ إِ الشَكتَ لَا يَحبَقََّ عملُكَ وَلَ تَكََُّ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَلَارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاسْتِينَ أَمَّا وَاتِهُمُ طَوِيلَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي سَمَاوَاتٌ وَمَن فِي السَّمَاءِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي صُوفِهِ أُخْرَى ثُمَّ نُفِخَ فِي صُوفِهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قيام وَأَسْ رَقَاتِ لَ رضُُ بِ نور رَِّهَا وَضُعَكِتَابُ وَجأَبِ النَّبَ وَشْشُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا جَهَنَّمَ مَزُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا لَ ياتِكُم رُسُولُ مِنكُم يثْلونَ عَيك أَلَم يَاتِكُ رُسُول خلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إِذَا جَ أُهَا وَفُحَتَبَ وَابُهَا وَفُحَتَبَ وَابُُهَا وَقَالَ لَهُ خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا وَأَمِنَنَا الْجَنَّةَ حَيْثُ نَشَاءُ ثَنَاءٌ عَجْرُ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 بِلاَ لَمِين بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللهِ الْعَزِيزِ غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لَا لا إله إلا هو إليه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 فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الناس الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بِهِ ويستغفرون للذين آمنوا بَنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الرَّحْمَةُ وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تابوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 innaka antal azizul hakim waqihus sayiat waman tatkis sayiata yawma idhin faqad وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم دعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج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 ّ فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِذُنُ بِهِم أَخَذَهُ مُ اللهَّهُ بِذُنُ بِهِم وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ اللهَِّ مِواقَ من ذَلِكَ بِأََّهُم كََتة اتيهم مرسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب وَلَا قَدَر سَلنَّ مُسَابِأَ يَتََِا وَسُول الْ القَانِ مُبِ إِلََا فِر الرَعَونَ وَهَامَانَ وَقََُ فَقَاُ سَاحِرٌ كََذذَّ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبنا وما كيد الكافرين إلا في ضلال انه اتقتلون رجلا ين يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدف مَن هو مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ إِلَٰهِ إِن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 قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء به فما زلتم في شك مما جاء به قَالُوا لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا فَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلول ذَبَّتِ السَّمَاوَاتِ فَاطْلِعُوا إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَعْنُهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون كَمَسْبِيلِ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ